كلا لا وزرا الى ربك يوم اذن المستقر ينبئ الانسان يوم اذن بما قدم واخر بالانسان على نفسه بصيرا ولو القى معذره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا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 يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَغْنُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَوَنَّ أَمَّهُ الْفِرَاقُ وَالتَّفَتَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ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 ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ قُفَّةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ ويحيي الموتى